يلي نكون من أيام من واحد إلى السبعة يلا نعدهم بالتمام على الأسبوع يا سلام يلي نكون من أيام من واحد إلى السبعة يلا نعدهم بالتمام حبي الكمال وحتى يوم 2 انتوا اي نور العين ثالث يوم 3 انتوا اغلى الاحباء انتوا اغلى الاحباء على الاسبوع يا سلام يا من ايام من 1 الى 7 يلا نعدهم بالتمام على الاسبوع يا سلام يا مكون من ايام من واحد الى 7 يلا نعدهم بالتمام والأربعة بيجي رابع يوم انتوا في بالي كل يوم كل يوم بيوم يوم الخامس هو يوم الخميس RABBE, ABعد عنا بليس عالاسبوع يا سلام يلّي مكون من أيام من واحد إلى السبعة يلا نعدهم بالتمام عالاسبوع يا سلام يلّي مكون من أيام من واحد إلى السبعة يلا نعدهم بالتمام يوم الجمعة وللحب نذويشة معه والسابت اليوم السابت رايح اشتري بضايح والسابت اليوم السابة رايح اشتري بضايح رايح اشتربي بضايح ع الأسبوع يا سلام يللي مكون من أيام من واحد إلى السبعة يلا نعدهم بالتمام ع الأسبوع يا سلام يللي مكون من أيام من واحد إلى السبعة على الأسبوع يا سلام يل thumbnails مكمن من أيام من واحد إلى السبع يلا نعيدهم بالتمام علي вас 걸 guerر يا سلام يلاichi من أيام من واحد إلى السبع يلا نعيدهم بالتمام بتحبونا؟ <تصفيق> بتحبوا دهلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا <سؤالة. تصفيق> على سبسكرايب مرة واحدة وخلص عالأسبوع يا سلام يلي مكون من أيام من واحد إلى السبعة يلا نعدهم بالتمام عالأسبوع يا سلام يلي مكون من أيام